إ ن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ م ن ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من يهده الله فلا مضل فلا ه ا د ل و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك ة و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اتقوا ل ل ه حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطفا ز فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي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 وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ايها الاخوه الاحباب حياكم الله عز وجل وجعل صبركم في طلب العلم في ميزان حسناتكم يوم القيامه فالعلم معاشر المؤمنين يحتاج إ ل ى صبر لمن يعلم ويحتاج إ ل ى صبر لمن يتعلم ولقد ذكر الله عز وجل ق ص ة نبينا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام وكيف أ ن ه لو صبر كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا من أ م ر ه م ا أ ك ث ر مما أ خ ب ر ن ا الله عز وجل به فما اوتي أ ح د عطاء أ و س ع من الصبر فجزاكم الله خيرا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب من لم يشكر الناس ل من يشكر الله م لم يشكر الناس لم يشكر الله ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نقول لمن أ ح س ن إ ل ي ن ا جزاك الله خيرا و أ ق و ل ه ا للمشرفين على هذا المعهد كلهم جزاكم الله خيرا على ما تقدمون من علم نافع وجهد متواصل أ ح ب ك م جميعا في الله ايها ا ل أ ح ب ا ب وما زال الحديث موصولا مع أ ع ظ م ص و ر ة في كتاب الله عز وجل والتي ما أ ن ز ل في ا ل ت و ر ا ة ولا ا ل إ ن ج ي ل ولا ا ل ق ر آ ن ولا الزبور ص و ر ة تعدل هذه ا ل ص و ر ة في فضلها ومكانتها عند الله عز وجل إ ن ه ا أ م ا ل ق ر آ ن إ ن ه ا ف ا ت ح ة الكتاب إ ن ه ا السبع ا ل م ث ا ن ي و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا ي عليه ه الله الله رسول وسلم و صلى ت في اللقاءات ا ل س ا ب ق ة عن فضل ف ا ت ح ة الكتاب وعن ا ل ا س ت ع ا ذ ة والبسمله ثم تحدثنا عن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وتحدثنا عن قول الله عز وجل الرحمن الرحيم وفي المحاضره ا ل س ا ب ق ة توقفنا مع قول الله عز وجل مالك يوم الدين فالله عز وجل هو مالك يوم الدين فالملوك جميعا لا وجود لهم في يوم القيامه ة ا ل ل عز وجل هو مالك يوم الدين و إ ذ ا علم العبد ذلك فلا بد أ ن يخاف من ذ ك اليوم ولا بد أ ن يرد المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا و أ ن يراقب الله عز وجل حتى ي ن ج و من يوم الدين ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يسترنا جميعا وأسأل وجل الله عز وجل أ ن يرحمنا جميعا اروا الله عز وجل أ ن يتجاوز عنا جميعا اللهم آ م ي ن واليوم معاشر ا ل أ ح ب ا ب مع آية أخرى في صورة أخرى ا ل ل ف ا ا ت ح ة و ي و م مع ب اخرى ب مع آية أ في ص و ر ة ا ل ف ا ت ح ة مع قول الله عز وجل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين هذه الكلمات التي نرددها جميعا في صلاتنا فرضا أ و نفنا فنقول إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين واذا تامل العبد هذه ا ل آ ي ه وجد أنها التوحيد, كله انها التوحيد كله انها العباده كلها انها الغايه من وجود الاولين والاخرين فما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إ ل ا ليعلم الناس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 ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالله عز وجل خلقنا جميعا وخلق الاولين و ا ل آ خ ر ي ن لامر واحد وهو عباده الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين يقول العلامه السعدي رحمه الله عز وجل في تفسير قول الله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين يقول نخصك وحدك ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة ف ك أ ن ه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك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 ونستعين بك ولا نستعين بغيرك فالله عز وجل هو الذي يصق ا ل ع ب ا د ة اسمع إ ل ى الله عز وجل وهو ينادي على الناس جميعا و ي أ م ر ه م بعبادته وحده ل أ ن ه هو الخالق ل أ ن ه هو الرب على الناس جميعا وامرهم بعبادته لانه الخالق الرازق المدبر للكون كله يقول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا يستحق العباده إ ل ا الله عز وجل فبيده ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض ولقد أ ر س ل الله عز وجل أ ن ب ي ا ء ه ورسله بهذه ا ل غ ا ي ة حتى ي ع ر ف ا ل ن ا س بالله عز وجل يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن أعبدوا واجتربوا الله الطاهوت قال العلماء الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل وقد ي س أ ل سائل هل هناك من يعبد غير الله عز وجل نعم هناك من يعبد غير الله عز وجل تجد من يعبد الحجر وتجد و ا من يعبد الكواكب وتجد و ا من يعبد البشر وتجد و ا من يعبد البقر عياذا بالله حتى وصل ببعض الناس أ ن ه م يعبدون أ م و ا ل ه م و ي ب د و ن دنياهم ويعبدون مناصبهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد ا ل ق ط ي ف ة تعس عبد ا ل خ م ي ص ة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له ل أ ن ه لا يرى غيره ولا يسير إ ل ا وراء ه فتجد بعض الناس هداهم الله عز وجل يوالون ويعادون من أ ج ل المال ويوالون ويعادون, من أجل الأحزاب ويوالون ويعادون من اجل الدنيا ا ل ث ا ن ي ة فسماهم رسول الله ع ب د ة لهذه ا ل أ ش ي ا ء وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى رديف النبي يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من قبل لسيدنا معاذ بن ج ب ر رضي الله عنه أ ن يركب خلف من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحظى بذلك الشرف والفضل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب معاذا حبا شديدا فكان يقول له يا معاذ والله إني أحبك و اني ل ل ه إ أ ح ب ك ومن أ ح ب ه رسول الله أ ح ب ه الله عز وجل يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي, يا معاذ فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله س د ك النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل معاذ بن جبل رضي الله عنه سؤال تشويق وسؤال إ ث ا ر ة لهذه ا ل أ م ة لتقبل على الجواب ولتفهم الجواب أ ت د ر ي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أ ع ل م سيدنا م ع ا قال الله ورسوله أ ع ل م وهذه ا ل ك ل م ة نحتاجها في زماننا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا يعلم فليقل الله أ ع ل م الله ورسوله أ ع ل م فقال فحق الله على العباد أ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أ ن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذه ب ش ا ر ة ل أ ه ل التوحيد وهذه ب ش ا ر ة ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الصادق فالتوحيد معاشر المؤمنين م ن ج ا ت من, من العذاب التوحيد معاشر الموحدين م ن ج ا ت من العقاب في يوم ا ل ق ي ا م ة ولكن هل س أ ل ت نفسك ما معنى العبادة في الإسلام ما معنى كلمة العبادة في ك ل م ة ا ل ع ب ا د ة في ا ل إ س ل ا م هل ا ل ع ب ا د ة م ق ص و ر ة على الشعائر ا ل ظ ا ه ر ة أ م م ق ص و ر ة على ا ل ع ب ا د ة التي نقدمها من ص ل ا ة وصيام و ز ك ا ة هل هذه هي ا ل ع ب ا د ة التي ي أ م ر ن ا الله عز وجل بها عرف العلماء ا ل ع ب ا د ة بقولهم اكتبها معي ا ل ع ب ا د ة اسم جامع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 و إ ذ ا ت أ م ل ت هذه ا ل ع ب ا ر ة تجد أ ن ا ل ع ب ا د ة تشمل حياتنا جميعا فالمؤمن يستطيع أ ن يعيش في ع ب ا د ة منذ أ ن يستيقظ من نومه إ ل ى أ ن يضع ر أ س ه على كراشه م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ذ ا أ ك ل يصبح طعامه ع ب ا د ة و إ ذ ا شرب يصبح شرابه ع ب ا د ة و إ ذ ا صار في الشارع يصبح سيره في الشارع حتى إ ذ ا داعب زوجته واولاده يكون هذا العمل ع ب ا د ة لله عز وجل وكان أ ح د التابعين يقول انني لاحتسب نومتي وقومتي عباده لله عز وجل إ ن ن ي أ ح ت س ب نومتي وقومتي عباده لله عز وجل ف إ ذ ا نام فهو في عباده و إ ذ ا استيقظ فهو في عباده صلت على الحبيب والعبد مامور أ م و ر ب ل والعبد ع ب ا د ة أ م ب ا ل ع ب ا د ة إ ل ى أ ن ي أ ت ي ه اليقين يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين واليقين كما أ خ ب ر العلماء هو الموت فاليقين هو الموت لا كما يقول بعض ا ل م ت ص و ف ة في زماننا إ ن ا ل إ ن س ا ن يعبد الله عز وجل عددا من السنين إ ل ى أ ن ي أ ت ي ه اليقين وعند ذلك يرفع عنه التكليف فلا يعبد الله عز وجل وهذا خ ط أ واضح فرسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ه الله ب ا ل ع ب ا د ة حتى ي أ ت ي ه الموت واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين صلى الله عليه وسلم واسمع الى قول الله عز وجل قل إ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالحياه لله والصلاه لله والنسك اي الذبح لله والممات لله رب العالمين واعلم أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد ومن مات على التوحيد بعث على التوحيد ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا جميعا منهم يقول ابن عباس رحمه الله عز وجل يقول ابن عباس رحمه الله عز وجل اياك ب عباس ن عز الله رحمه وجل إ نعبد إ ي ا ك نوحد إ ي اياك ك نعبد إ نوحد إ ي ا ك نوحد ونخاف ربنا لا غيرك إ ي ا ك نعبد إ ي ا ك ن و ح ب ونخاف ربنا لا غيرك وقد ا ش ت ر ت العلماء في ا ل ع ب ا د ة أ م ر ي ن اكتب معي ولقد الامر ش ت ر ا ع ل م ء في العبادة أ ي ن الاول أ م ر ل أ أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة خ ا ل ص ة لله عز وجل أن تكون العبادة خ ا ل ص ة لله عز وجل أ ن تكون خ ا ل ي ة من الرياء ان تكون خ ا ل ي ة من الشرك أ ن تكون خ ا ل ي ة من ا ل م ب ا ه ا يقول الله عز وجل وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ع ن ف ا ء ف ا ل ع ب ا د ة مشترط فيها أ ن تكون خالصا لله عز وجل ف إ ذ ا كان في ا ل ع ب ا د ة شرك او رياء او س م ع ة فاعلم أ ن ه ا م ر د و د ة على صاحبها يقول الله عز وجل وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أ ن ا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أ ش ر ك معي غيري تركته وشركه و أ ن ا منه بريء فالشرط ا ل أ و ل لاي عباده أ ن تكون خ ا ل ص ة لله عز وجل ف إ ذ ا صليت ف ا س أ ل نفسك لماذا تصلي إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يصلي لله قبلت منه هذه ا ل ع ب ا د ة وكذلك أ ي ط ا ع ة و أ ي عمل لابد أ ن تكون خ ا ل ص ة لله عز وجل أ م ا الشرط الثاني من شروط ا ل ع ب ا د ة أ ن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق ه د يقول النبي صلى الله صلى عليه وسلم ي النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في امرنا هذا ما ليس منه فهو, فهو رد أ ي مردود أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل و ع ل م أ ي ه ا الحبيب أن ان ل تمل د قد ي ن أ الدين قد تمل, أن الدين قد تمل فلا يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يبتلع شيئا من عند نفسه حتى و إ ن كان حسنا في عينيه ل أ ن الدين قد كمل يقول قتاده رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ي ق و ل ي أ م ر ك م أ ن تخلصوا له ا ل ع ب ا د ة وان تستعينوه على امركم بالله عليك, بالله عليك اكتب هذه ا بالله العباره واحفظها يقول قتاله في تفسير قول الله جل اياك نعبد واياك نستعين يقول يامركم ق و ل ي اي الله عز وجل ان تخلصوا له العباده وان أ أمركم يأمركم أن ن تستعينوه تخلصونه على ل ع ب ا د ة و أ تستعينوه على امركم وقلنا تخلصوا له العباده اي تجعلون عبادتكم اي تجعلون عبادتكم كلها خالصه لله عز وجل و أ ن تستعينوه على أ م ر ك م واعلم أ ي ه ا الحبيب إ ذ ا لم يوفق الله عز وجل العبد إ ل ى طاعته ل م يستطيع أ ن يطيع الله عز وجل فلولا أ ن الله عز وجل يسر لنا أ م ر ذلك المعهد الطيب المبارك م ن ت ق ي ن ا على م أ د ب ة ا ل ق ر آ ن وما التقينا على مادبه الرحمن وما تعلمنا قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آ م ي ن فاللهم اعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يقول ابن كثير رحمه الله عز وجل تامل إ ل ى هذا الكلام العذب الرائع الدمي يقول ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير قول الله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين يقول إ ي ا ك نعبد تبرؤ من ا ل ش ر إ ي ا ك نستعين تبرؤ من الحول و ا ل ق و ة لا الله فعلا ا ل ق ر آ ن الكريم من عاش معه يجد أ ن ه لا يعلم شيئا فكلما تعلم أ م ر ا علم أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يحمل من المعاني ويحمل من النفحات ما لا يصل إ ل ي ه ا إ ل ا من تدبره إ ل ا من عمل به يقول ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير قول الله عز وجل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال إ ي ا ك نعبد تبرؤ من ا ل ش ر و إ ي ا ك نستعين تبرؤ من الحول و ا ل ق و ة ف ا ل إ ن س ا ن لا حول له ولا قوه ة إلا إذا و ق الا ل وجل ل ه عز إ إ ذ ا من الله عز وجل عليه بما يرضيه ف ن س أ ل ك اللهم أ ن تمن علينا بما يرضيك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنه فيقول له إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أ ن يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ن ا م وجفت الصحف فلولا أ ن الله عز وجل ثبتنا ويسر لنا امورنا لحرمنا من امور كثيره فاللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم آ م ي ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب يا أ ه ل العلم يا أ ه ل ا ل ق ر آ ن يا أ ه ل الفضل حياكم الله عز وجل جميعا وفي الحديث الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي قسمين اتذكرون هذا الحديث الذي ب د أ ن ا به في فضائل ف ا ت ح ة الكتاب قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما س أ ل ف إ ذ ا قال العبد إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما س أ ل إ ي ا ك نعبد ب ر ا ء ة من ا ل ش ر إ ي ا ك نستعين ب ر ا ء ة من الحول و ا ل ق و ة وذلك بفضل الله عز وجل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب أ ي ه ا الكرام هذه ا ل آ ي ة شملت التوحيد كله. اكرر ل ت و ح ي د ل أ ك هذه ا ل آ ي ة شملت التوحيد كله فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يصرف أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة لغير الله عز وجل أ ك ر ر هذه الايه آ ي ة جمعت ل ت و ح د ك جمعت ا ل ع ب ا د ة كلها فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يصرف نوعا من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة لغير الله عز وجل فالدعاء يكون لله وهو من ا ل ع ب ا د يقول الله عز وجل وقال ربكم د ع و ن ي استجد لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين انظر إ ل ى الله عز وجل سمى الدعاء ع ب ا د ة فالدعاء لا يكون إ ل ا لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ة الدعاء و النذر ع ب ا ا د ة ل ع ب ا د ة فلا يجوز أ ن يكون النذر إ ل ا لله عز وجل فلا ننذر لولي ولا ننذر لتقي ولا ننذر لحجر ولا ننذر لشجر كما نسمع ونرى ونشاهد في معظم بلاد المسلمين وما يفعله الناس حول ا ل أ ض ر ح ة والمقامات ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم فلا يجوز أ ن يصرف العدل فلا يجوز أ ن يصرف العبد شيئا من أ م ر ا ل ع ب ا د ة إ ل ا لله عز وجل ولو كان صغيرا أ و كبيرا ونجيب على هذه الشبهه يقول البعض اننا نفعل ذلك لنتقرب إ ل ى الله عز وجل إ ل ا والله يقول الله عز وجل ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا واعلم ان الله عز وجل عندما كان اصحاب النبي يسالونه عن شيء فكان الله ينزل الاجابه بقوله قل يا محمد كذا ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج ويسالونك عن المحيط قل هو اذى ويسالونك عن اليتامى قل إ ص ل ا ح لهم خير أ م ا عند الدعاء لم يقل الله عز وجل قل و إ ذ ا سالك عبادي عني أ ث م ن ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعاني ق قل فإني قريب ل الله وجل لأنا يجعل الله عز وجل عز عز فإني و ا ص ط ة بينه وبين خلقه في ا ل ع ب ا د ة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعا ه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ اله مع الله أ اله مع الله أ اله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون فلا يجوز لعبد أم يصرف ع ب ا د ة لغير الله عز وجل حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء احفظ هذه ا ل ع ب ا ر ة قال العلماء ا ل ف ا ت ح ة سر ا ل ق ر آ ن ا ل ف ا ت ح ة سر ا ل ق ر آ ن وسرها اي سر هذه ا ل ك ل م ة إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين الله ا ل ف ا ت ح ة سر ا ل ق ر آ ن وسرها هذه ا ل ك ل م ة في ا ل ف ا ت ح ة إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ز ا ب يقول ا ل ع ل ا م ة البغوي رحمه الله عز وجل في قول الله عز وجل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين نوحدك ونطيعك خاضعين و ا ل ع ب ا د ة ا ل ط ا ع ة مع التذلل والخضوع و ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة هي ا ل ط ا ع ة مع التذل ووالله ا ل ق و الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو عبدنا الله عز وجل حق عبادته كما أ م ر ن ا الله عز وجل لظهرت ا ل ع ب ا د ة في كلامنا وفي أ ف ع ا ل ن ا وفي معاملاتنا حتى إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ن ا ل ع ب ا د ة تدخل في خصوصيات ا ل إ ن س ا ن ما دام يخلص ا ل ن ي ة لله عز وجل وما دام هذا عفقا لشرع الله عز وجل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب عشنا في هذه ا ل ل ي ل ة مع ف ا ت ح ة الكتاب ومع قول الله عز وجل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين فنسال الله عز وجل ان يرزقنا عبادته حق العباده وان يعيننا الله عز وجل على عبادته فلولا يعيننا الله عز وجل ما تمكنا من العباده اللهم لولا انت ما تدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم جميعا أ ح ب ك م جميعا في الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفع الله بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته